بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا 125. إنما توعدون لواقع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 117. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين 118. ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين 119. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفتة أحياء أو أمواتة وجعلنا فيها غواصين شامخات وأسفنكم فراتة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 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ وَيَلُؤِيْنَ يَوْمَ أَذِلِّ الْمُكْذِبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي غِلَالِهُ وَعْيُوْنِهِ وَفَوَاكِهَ مِنْ مَا يَشْتَهُونَ كُلُّهُ وَشْرَبُوا مَنِ ابْمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ